موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحزين وراءت كلتي هو في بيتها عن نفسه الأبواب وقالت هيت قال إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت وشهد شاهد من أهلها إن كان قنيسه مقدم قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قنيسه مقدم دبر فكذبت فكذب واستغفري لذنبك إنك كنت من الفاضلين وقال مسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شر لنا وقالت خرج عليهم فلم مما راينا اكبر منهم وقد قطع ايديهم وقلنا فاستعصا ولئن لم يفعل ما آمرهم ليستن وليكون من الصابرين قال رب السجن أحبك إليه قال رب السجن أحب إلي وإلا تصرف عني كي إذا أصب إليهن وأكون من الجاهلين Thank